book 2 28 28 28 საცხუმროში საჩივარი في الفندق شكاوى في الفندق الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل تبيليقالي ار لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن يمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه هل يمكنكم أن تكللف أحد يصلحها خيفيا لا جد تون في الغرفة لا يوجد التيفون في الغرفة خشزيا لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد التلفزيون في الغرفة؟ أوثاخ أيواني أرآكس لا يوجد بلكون شرفة للغرفة لا يوجد للغرفة أوثاخي ძალიან الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة أوثاخي ძალიან الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا اتاخي زاليان الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا كاتبوبا اراموشاوبس التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تلفزيوري التلفزيون معطل التلفزيون متعطل هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني إز كم السعر عال جدا علي السعر غالي جدا عندكم ما هو ارخص عندكم ما هو ارخص اريس اك سادمي اخлос اخال گازردولي هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ آريس اكسادمي اخوس بانسيوناتي هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ آريس اكسادمي ريستوراني هل يوجد مطعم؟ من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟